بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار من أجسادهم كما يغرق النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد والمراد بالإغراق المبالغة في المد والناشطات نشطا هي الملائكة تنشط نفس المؤمن أي تحل حلا رفيقا فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير اي يحل برفق والسابحات سبحا هم الملائكه يقبضون ارواح المؤمنين يسلونها سلا رفيقا ثم يدعونها حتى تستريح كالسابح بالشيء في الماء يرفق به وقال قتاده هي النجوم والشمس والقمر قال الله تعالى وكل في فلك يسبحون وقال عطاء هي السفن فالسابقات سبقا قال مجاهد هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح وقال مقاتل هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة وقال قتادة هي النجوم يسبق بعضها بعضا في السير وقال عطاء هي الخيل فالمدبرات قال ابن عباس هم الملائكة وكلوا بأمور عرفهم الله عز وجل العمل بها وجواب هذه الأقسام محذوف على تقديره لتبعثن ولا تحاسبن وقيل جوابه قوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات غرقا قوله عز وجل يوم ترجف الراجفة يعني النفخة الأولى يتزلزل ويتحرك لها كل شيء ويموت منها جميع الخلق تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية ردفت الأولى وبينهما أربعون سنة قال قتادة هما صيحتان فالأولى تميت كل شيء والأخرى تحيي كل شيء بإذن الله عز وجل وقال مجاهد وأصل الرجفة الصوت والحركة قلوب يومئذ واجفة خائفة قلقة مضطربة أبصارها خاشعة ذليلة كقوله خاشعين من الذل يقولون أئنا لمردودون في الحافره يقولون يعني المنكرين للبعث إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت أئنا لمردودون في الحافره أي إلى أول الحال وابتداء الأمر فنصير أحياء بعد الموت كما كنا أئذا كنا بلنا قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا يعني المنكرين تلك إذا كرة خاسرة رجعة خائبة يعني إن رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا بعد الموت قال الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي يعني النفخة الأخيرة زجرة صيحة واحدة يسمعونها فاذا هم بالساهرة يعني وجه الأرض أي صاروا على وجه الأرض بعدما كانوا في جوفها قوله عز وجل هل أتاك حديث موسى يقول قد جاءك يا محمد حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى فقال يا موسى اذهب الى فرعون انه طغى علا وتكبر وكفر بالله فقل هل لك الى ان تزكى قرأ اهل الحجاز ويعقوب بتشديد الزاي اي تتزكى وتتطهر من الشرك وقرا الاخرون بالتخفيف اي تسلم وتصلح قال ابن عباس تشهد ان لا اله الا الله واهديك الى ربك فتخشى اي ادعوك الى عباده ربك وتوحيده فتخشى عقابه فاراه الايه الكبرى وهي العصا واليد البيضاء فكذب وعصى فكذب بانهما من الله وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى ثم ادبر تولى وأعرض عن الإيمان يسعى يعمل بالفساد في الأرض فحشر فنادى فحشر فجمع قومه وجنوده فنادى لما اجتمعوا فقال أنا ربكم الأعلى فلا رب فوقي وقيل أراد أن الأصنام أرباب وأنا ربكم وربها فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك الذي فعل بفرعون حين كذب وعصى لعبرة عظة لمن يخشى الله عز وجل ثم خاطب منكر البعث فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء يعني أخلقكم بعد الموت أشد عندكم وفي تقديركم أم السماء وهما في قدرة الله واحد ثم وصف من خلق السماء فقال بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها سقفها فسواها بلا شقوق ولا فطور واغطش ليلها وأخرج ضحاها واغطش أظلم ليلها والغطش والغبش الظلمه وأخرج ضحاها أبرز وأظهر نهارها ونورها وأضافهما إلى السماء لأن الظلمة والنور كلاهما ينزل من السماء والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك بعد خلق السماء دحاها بسطها والدحو البسط أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يعني النفخة الثانية التي فيها البعث وقامت القيامة وسميت القيامة طامه لأنها تطم على كل هائلة من الأمور فتعلو فوقها وتغمر ما سواها والطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع يوم يتذكر الإنسان ما سعى ما عمل في الدنيا من خير وشر وبرزت الجحيم لمن يرى قال مقاتل يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فأما من طغى في كفره وآثر الحياة الدنيا على الآخرة فإن وإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ونهى النفس عن الهوى عن المحارم التي تشتهيها فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى ظهورها وثبوتها فيما أنت من ذكراها لست في شيء من علمها وذكرها أي لا تعلمها إلى ربك منتهاها أي منتهى علمها عند الله إنما أنت منذر من يخشاها أي إنما ينفع إنذارك من يخافها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يعني كفار قريش يوم يرونها يعاينون يوم القيامة لم يلبثوا في الدنيا وقيل في قبورهم الا عشيه او ضحاها معناه اخر يوم او اوله